بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماء خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُصَوِّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ايي المصيره ما في السماء يشاؤوننا فكفروا وتولوا I love يَوْمَ يَجْمَعُ لِيَوْمِ الدَّنْزَمَرَا yeah Ka wa la Matt? والله بكل شيء غليم. وأطير الله وأطير الرسول. لَئِن We da fo etels P et fi فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسي فأولى هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الحكيم يا ايها النبي اذا طلقت من نسائك فطلقن لقول نعذرتن نوافلهن فطلقن at ولمن لا تذري لو الله يحدث بها ذلك ام فاذا لا يجول له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل ولا الله فهو حسن انم ما هب ليوا امره قد جعل الله